وَكُنْتُمْ أَزْوَاجٍ ثَلَاثَةٍ فَأَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ هُوَ المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان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 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا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 وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا متنا وَكُنَّا ترابا وَعِظَامًا أَإِنَّا لمبعوثون أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لمجموعون إِلَى ميقات يوم معلوم ثم إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضالون المكذبون لآكلون من شجر مِنْ زقون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 أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أَمْ نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أُجَاجًا فلولا تشكرون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 فلولا إِذَا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن تُم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنّة نعيم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 فنزل من حميم وَتَصْلِيَةُ جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم